وَمَا أَنْ تَ بِتَابِعَ قِ بِلََهُم وَماَا دَعْبُهُم بتَابِعَ قِ بِلََذَعب وَلئِن التَّذَعْتَ أَهوَ أَهُمْ مِنْ بَعْدِمَا جَكَ مِنَ العلْمِ إِكَ إذَاَّمِنَ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يبتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 لِأَلَّا يَكُونَ لَّاسِ عَلَْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّينَ ظَلَمُوا مِنهُم فَلَا تَخْشَوهُم فَلَا تَخْشَوهُم وَخْشَونِي وَلِعُتَّ نِعمَةِ عَلَيْكُمْ وَلاَا عَكُمْ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 ولا نذل وننكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا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 إِللاا الذيينَ تَابُوا وَأَصْلَحُ وَبَيَّنوا فَأُلكَ تُوبُ عَلَيهِم وَأَنَ التَّوابُ الرحيم إَِّينَ كَفرَروا وَم تُ وَهُمْ كُفَّارٌ أُلك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 وَمَا أَنزَل اللهَّهُ مِن السَّمائِ مِن مِم فَأَحيَا فَأَحِييَابِهِ الْ الأأَْرضَ بَعْدَ مَوْوتِهَا وَبَفََّ فِيهَا مِنْ قُلّدَ ََّتِ وَتَصْف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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لهم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم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 وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود مِنَ الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوا فَرِيقًا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 وَأَن فِقُ فيِي سَبِي لللَّهِ وَلَا تُن قُوبِ أَديكُمْ إلىلَ التَّهَلُكَةِ وَأَحسِنُ إِ اللهَّهَا يُحِبُّمُحْسنين وَأَتِّ الْ الحََّّ وَالعمرَةَ لِل فَإِن أُحصِرتُم فَمَسَْيسَرَ مِنَ الهَدِي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 لَْسَ عَلَْكُم تُنااح أَن تَ بتَغُوا فَبُ لَ مِ رَبِّكُم فَإذاَا أَفَُّم مِن عَرَفَاتٍِ فَذكُر اللهَّه عندَ الْ المَشْعلِ الْحَرَم وَذكُرهُكَمَا هَدَكُم وَإِنكُمتُم مِن قَبِلِهِ لَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا فُطُوَاتِ ولا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا, فاعلموا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَلَا يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين سَدَعَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه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 قل فِيهِما مَآثِمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا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 وَلا أمَةُم مُؤمِنَةٌ خَير مِن مشِركَةِ وَلَ أأَعجَبَتكُمْ وَلَا تُمْ كِحُ المُشِكينَ حتىَ يُؤمِنوا وَلاعَبد مُؤْمِنٌ خَيير مِ مشركِون وَلَو أَعجَبَكُم أُلائكَ يَدونَ إلَ النون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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو تسريح بإحسان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 إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارف مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 أَمْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلَى اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إلا, إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ نِكَاحٍ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 وَقَضَىٰ ثَرَاتَهُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن يَعُودُوا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 وَإنْ خرَرجنَ فَلَا جُناحَ عَلَيكُم فيما فعلن فِي مَا فَعََّفِي أَمْفُسِهَِّ مِم مَرُوف وَلَّهُ عزيِيزٌ خَتيِيم وَلِلْمُطََّقاتِ مَتَعُ بِالمَعرُوفِ حَقًّا عَ المُتَّقين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 قال الذين يظنون ان لهم اللقاء الله كم من فئه كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين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 فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتى الله واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن ولكن الله دون فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لك لمن المرسلين